يا حظ من نفسه قليلا حرجها ما شا الحال لو ما لا حسيت بحسيت دنيا كثيره اللي ججها قطعه في الجه ولا هو كل هم من علجها أحارت تلفت مدخل ومخراج من غمها ما شفت شي باهجها وهمومها في مهجتي تلعج العاج ونفسي اللي كل هم من حارت تلفت بيني مدخال ومخراج من غمها ما شفت شيء باهجها وهمومها في مهجتي تلعج العاج يحظ من نفسه قليل حرجها ما شاء لهم الحال لو ما له ما حسيت دنيا كثيره اللي جهها جهها لا طعم في ولا حب بواه يلا يا رب السماء تبجه عن خاطري وافتح لها كل مرادك من يبنى شاكي الغيرك غالجها شكوى الغيرك ما بها طلقة حجاج يالله يا رب السماوات بجهة عن خاطري وافتح لها كل معراج من يبنى شاكي الغيرك غالجها شكوى الغيرك ما بها طلقة حجار يا حظ من نفسه قليل حرجها مشى لهم الحال لو ما له علاج بحسته دنيا كثيرا لي ججها لقى طعم, لقى طعم فرجه ولا هو بوام من يبنى شاكيل غيرك شكوى لغيرك ما باها حجاج انت الذي دي تطفي الضما لا عجهها وانت اللي للكربي والهم فراد ماني بنا شاكي غيرك ولا جهه شكوى غيرك ما بها طلقات حجاج أنت الذي تطفي نظاما على عجهى وانت الذي للكرب والهم فرى يحظ من نفسه قليل حرجها مشى مشالهم همل حالي لو ما انا على حسيت بحس الدنيا كثيره اللي ججها لقطع لقطع في رجوها لا